وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِي مِن وَرَأِي وَكَانَتِ امْرَأَةٍ عَاقِرًا فَهَبْ لِي فَهَبْ لِي مِن لدنك وليا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْطُوب وَجَعَلْهُ رَبِّ رَضِيَ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 وأخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا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 يهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أني مَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيَّا قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمٌ لَإِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيَّا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقياً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 اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وَمِنْ سُجَّدِيَ إبراهيم وإسرائيل ومن هَدَيْنَا وَجَتَ بَيْنَهُمْ إِذَا تُتَسْلَعَ لَهُمْ آياتُ الرَّحْمَنِ خَرْسُ السُّجَّدَ وَبُكِيَ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وَآمَنَ وعمل صالحا فأولئك فَأُلَائِكَ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا جَنَّةً عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عباده بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًا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 فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيَعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا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 لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمان عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا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 فانما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما اللدان